اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طابعه بإخصان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة شرمية تفسير في القرآن كريم كهذا درسي جنان أخونا قبل لغنا آيات من سورة المرسلات سورة المرسلات و سورة بسم الله اللهم بي انسق كل لوانه سورهان الله سو الرحمن الرحيم نحارست قامكا نحارصا هذه الله سو الرحيم نحارص خاص قامكا نحارصا هذه والمرسلات بابائلها الذي راي ان كو دارت الى ري عرفا حالا ايهم قيسرا عا فالسفات بابائلها بابائل ان كو والناشرات ببائلها فلينة يدروا رهن كبارتين ناشرا فلين فالفارقات ملائكة كالصارة كبارتين بين الحق والباضل فارقا كالصار فالملقيات ملائكة الرداء كبارتين ذكرا وحيي إذرا لأجل إعدار إذور بارتين ردتين وحيي أو ندرًا، إنذارًا، دقيدًا ردد وحي و أسورًا إنما الذي تعدون اللي نيبوها ني من البعث والجزاء لواقع ومتك باعه فإذا النجوم حد دقاء القلصة مكلاً مرتره وقع ما تعدون وحا دقاء اللي نيبوها ني وإذا الصماء وصمدي فوريشت مركاً الله وإذا الجبال البوريه المصيفة مالك الله بيطيه وعبار رسوله رسوشي قطب مالك وطي الله قطبه وقع نتو عدونا وعطاها يوحي اللي نيبوهي لأي يوم مقولا لهم حال يقول لي هاي رسوشي لأي يوم مالكي ليوم الفصل كلا صارد مال كلا نكون مدهي وما اتراك المحاكو وقايسيين نبيك صبرا وما يوم, ما يوم الفصل كلا صارد مال كي صوحو يحي وإن حلاك يوميذ مال كاس قيامها لحلاك سموه يوم هو بينيي يوم الفصل هو سوسق ناضي إلهي وإنه سبحانه وتعالى السبو وخالق وهو الباصل أمره كصوحر سيأذكرت إلى وحو كبارتا وحو دانو خلق جيسا كمتر إدو دانو وحيالا هو كبارتا وحيالا ووين آياته تصي إلهي أودس صدحة آياته أبوه الرعيدة طغى عليها الغوف فصروا سراجا المرسلات العاصفات الناشرات لا بعد دن بنا ملائك فلغفصلا والمرسلات طغى عليها لبيران كبارت الى غير قرفا اغف في وحا ليدا فرس كبوت كسالا فاستغوت في سفن تططال ورانطا او حدثنا عقرفا وسد ترنشر عمل تطص و استع إلا ذاكي وسميلكه بماماها عرفي يا ليلة دا. حتى نوعاً يريدك إذا ضغي لها إلى هاي صدر وهو الذي يرسل الرياحة مشغل بين يدي رحمتي ضغي لها إلى هاي صدر ما انتها سنوات صدر انقيبوا الله مر إيماني واسكالسحوضة والمرسلات ضغي لها اللي بدي ريق والربي صدر نقول لها عرفة متطابعة حاليه كويس راحة اس كيف ورشيت ده توه وها ويان اي ساين خوت ما كاي بابايو اس صدام ويي بابايلها قبالا يو خول جو في دينيا كو دارت اسخابا في افاق السرائر سمدي جهوي كده قفها فينا او ضروره باباي شا سَيَرَى إِلَى الْمَرْكَزِ فَبَيْنُ عَيْنَيْهِ قَبُولٌ كَرُوسَانَ مَرَّكَ ضَبَائِلُهَا قَوْفِي مَيَ بِضَرُورَةٍ فِي آفَاقِ سَمَائِكُمْ فِيهِنَّ يَنْقُضَاتُ وَنَاشِرَاتِ مَرَآ وَنَاشِرَاتِ ضَبَائِلِهَا فِيهِنَّ يَنْقُضَاتُ السَّحَابَ ضَرُورَةً نَشْرًا والباطل والحلال والحرام معايا يقول ملايكة واحدة له يصبح وحيه الذي لم يكن لك لنا يا حق يا باطل حلاشا يحرامكم وحيه يصبح فارقات ساسلولي فالفارقات الملايكة كان صاريه الكبارتين بين الحق والباطل فرقاً كان صاريه فالملقيات الملايكة زره للكبارتين ذكر وحي وان تروح الى الرادوسو بيو اي الرسول فشرك اسو ريديان قد اقينا يدران ينترو وحا لا خلينه ولا مسؤول من اجبيه فالمرقيات يدران لاجل الانذار اذا ترى رجل ازاله العلم ادرداك الا السوري ساسن رتشيد ادربار تيتوي idoren li adli umri idur ta trip beradeedna wa weeyan usooridaya waxyiga oo mudran oo in daran digid beradeed usoo biideye sugaasna waxa loo jeedaa ilaaha weynu subhanahu wa ta'ala oo kumalaga u soo dibay waxyiga لأن الله يكون للناس على الله فجة النحبة برسوك رسول الشخص لا يتماده ضدك إلا إدردان وما أعلمت إله الذي ارتبه ضدك أيضا وإدردانه للقفك أن كفائي ديسا رسول الشيء يكتبتي إلا إدردان لا يتماده إدران إدردار تريد رددنا وحي بأسور رده ومدران أمدريد ردد انما الذي توعدون واكن مقسم عليه انت صمد الاله وخدو ضارتي انما الذي توعدون الذين يروه يوم من البعث والجزاء لو واقع بالتعيب والله ما با. شيء ليوهي او انت ليس بخيور ليس ابال مرنا والله ما تاء غرو تا حيث يكون هناك نور قادة وأن النور ترى دونسته يكون هناك نور ترى الذي يسهل ومدرم ذا المقضان وقع ماتوا عجونه الجوارك وقع عباسه إن ماتوا الواقع أيها اللي فهمي وإذا الصماء فرجت وإذا فرجت الصماء صمتا مرة لدلد الله وهذا الشوق قطي الصماء صمتا مرة لدلد الله لتنزل الملائكة منها هذه الملائكة التي سودتها وعلى اللغة الملائكة التي سودتها وإذا السماء وإذا فرجت السماء سلاماً ملك الله دلد الله فرجت ملك الله دلد الله وقعمت العدول وإذا المصفة المصفة وانتل بربوريه لبطيه لكي قدره ودى مرأي وإذا الرسول اقتطه وإذا رو... اقتطه الرسول اقتطه رسوش الوقت ملك الله قبطه أي بيين الله الوقت حضورهم ليشهدوا على أمامهم ملك الوقت اللي قبطه اللي يريهدو رسوش وقت قاسم مدادة قوة إما وقعنا تبعيبونه مركزه مركزه باعيه ويحلنه يبوهي لأي يوم أجل مقولا لهم رسحال لكي وقت اللي وقبنا مقولا لهم حال لكي يقوله أيها وقت اللي وقبنا لأي يوم ما لنكي أجل رسوشا لجمه الدائي ما لنكي رسوشا وليس ويدينه إلى وعين سبحانه ليوم الفصل كصار Vera Sarrida مالك إلى الجمد مع مالكٰ الأدمر كلا سارا مرقس إلى اليوم ويلائي يوم الفصل وما أتراك المحاك الويسي النبي صبر أي وأي شيء أتراك يا محمد يوم الفصل معاك المخاك يوم الفصل وما أتراك المحاك المخاك المخاك المعلقة صبر ما وه語ه يوم الفصل إلى حول حول وإنه الحلاق يوم عدن يوم الفصلك اللي حلاق سنو للمكذبين الدكة البينية يوم الفصلك تكاس أسر مات تكاس أي هلاق معلوم تأس الهلاق سنو أسر مات وإنه يوم عدن كستوى التماذب آياتك كهرية معنى أي شيء دكة البينية كادمة إنه ماهن تأكيد تكرار مثل ماهن وإنه يومين كستاذ آياتك كورية ومعنها خصوصا معنها أصدادك بينية هلاك له وبالقاء قال تعالى إلى المحيل ألم نهلك الأولين ومضيه رسوش بينية مياه من هلاكين ثم نتبعهم الآخرين كدمنوا عن رأسينين قوة ضموا رسوش بينية كذلك سنفعل كل صمينا بالمجرمين غالبا وَيْلٌ لِّأَيَّامِ مَارِدٍ كَأْسِ لَهَلاكِ سَمُ لِلْمُكَذِّبِينَ كُوَّةٌ بَنِيَّةٌ إن مُجْرِمِينَ تَلَهَلاكُ يَا كُوا سُسُغْنَاهُ أَلَمْ نَخْلُقكُم ان ان مِّن مَّيَاهٍ مِّن آبورٍ إِلَهِيرٍ مِّمَّاءٍ بِحَدَثِ مَيَاهٍ مِّن كَأْبُورٍ بِيَهُ مِهِينٍ وَضِيعٌ مِّرْءًا أَلَسْكُمْ بيهم يا نيل في قرار مكان سكنى سوق مكان سكنى سوا سوق مكين الى الى لهي الى قدر الوقت انت وقت انت لغا غار ميانيري وقتك سو معلوم لي كان او اه وقت الولاده وقتي المهضرانيا فقد درسنا ما من قدرين الالهي فنعمه وحا بروات هذا محمر هذا القادرون قوه وحده ويل هراء يوم أيضا المال ينكسل لها الأكسن للمكذبين ذات كبيرينية إلهي أن الضلمة أصده مراحشة كأبوري كوصو سبنادي على المجال الأرض أول كميات ننكذب إلهي الكفاة متحيطة أحياء ضد كمن الموئي وعموات روى الدين ونجعلنا ميات نهيال فيها أرلغة في هذه الغواصية بورها صراء صحات القابير واسقينيكم بياننا اني وراد الماء انبيو فرات النعان والروح يو وبيئي يلئي ويلن هلا يومئذ مارن كاس قيامها هل اللحالق سمو للمكذبين ضد كم نعم كاس إله الفيري أيو أعلم هؤلاء الأولين أولين تبعوا لهذا المكذبين للرسل المخالفين لما ما جاءوا به وهو ينكوي الرسل الشبينيين أقراف الشرع إلي الله ما جاء الله سيدي وهو الله غير عربي وهو غير ثمود قوم الله وهو فرعون الرجيسي كوافوا إياه ارنهم للاولين وما به الرسوش بينين ميعن هلاكهم الىه و بهلكنيه ثم متبعهم كبنورعسين انه الى الاخرين قوه طنب هو طنبر رسوش بينيه دينك ليمه ذا الانخلاف ايغنورعسين بالهلاك ينورعسين كذلك صدعوا وكلام المفعل كوسماينا بالمجرمين قالا ميل جوغانبا ويل الهلاك يومي من مالكاس قيامها لحلق سموه للمكذبين اكوه بانيه إلى هاي المجرمين تنوي على غير يوه أيوه ايو سمناوك ألم نخلقكم من مياه من امورين ولهيني ألم نخلقكم مياه من امورين مما ان, ان, ان بيوه بيوه ومهين بي ضعيف ومنئه اوغف كمية شئكت تارتاك اسكاو مائره مياه من امورين فجعلناهو بيهاس مني دام بيها في قرار في موضع استقرار مكان السكن اش اوه رحمك يا هو يلا halkaso ma anen den biya ngo makan kaso makiri la ilayyi ay mahfud la ilayyi walla khif biya ila qadar al mudunti laga gira qadar ko ma'lum li إلا وقتك measures anaga publa arayno so dadamayan biyaas faqadarna wa qadarru ilayhi obii mar waxan kaddigay madii hadana waxan kaddigay naadhii libe hadana toffa kaddigayna nafan ku afufayna maraahila nasreenna afarta minni afarta weedii afarta wa adhii libe kaddiba la sura nafa lagu afufib faqadarna wa qadarru maraahila nasreenna فنعمه وخندم على هذا اله الذي الخاذون كو وحدنا المخصوص بالمدح النحوي وحماطه اللغه جاريه لا الله ورسوله وانغا ويل الهلاك يوميل مال كاس قيامها او يوم الفصل ليلو كديلين كو بنيه الهي اغورستي سوطومدا او كابوري بيها اسميله إلهي يروم مريضه كأورى دك بينيه طقاسهاله سوغناوج علامناج علل ارضه بو كميه من كليل الىه دي كفاه تامف اسم له الذي يكف تو في ويل سو وحرو او ريان ليره كفاه وحا ويان دولكو ضمان نولها يا كميت سغاخيه 阿拉م ناخ ایل ارضتول کبیانن کییلی کفافا متحیا احیا ان ذکر الله وانواتا ذکر بنتی وجعلنا میانه ییلی فیها بک کرکیسه فلاسی بورقط فطمه الا ترید بكم شان بكم من لا تحققن صبور ما بيوه بيوه فرات المعان وبيه روك والمعان بيه وبيه والمعان بيه إشه تخدرين والمعان بيه المعان صوريكم والراضي وإنه هلاك يوم عيد المال مال إنتهي ومفصلك الله هلاك سنوه للمكذبين تدكى نعنكاس إلهيكم الضحية ورمك أصابه كان وبيلك السعيسي إشه بيها كان اتدكى بانية إلى الدماء أطوية كواسا حسنا ظاهرا انظروا اذا الىنا حدا فكنتم ماضاهرين تكذبون ان بينان به عذابك واحيرت الذين قال لهم يوم القيامه ما عرفت قيامه المكذبين فاح يقولوا له انظروا اذا الىنا حدا فكنتم ماضاهرين تكذبون ان بينان به عذابك خاص كو دي ثلاث الشحرين صبح هيض وصاحبها لا دارين مدوخريا انحين ولا من الله بهرع انها نارته ترمي وحي توريدا بشرار الذهب بور اما بيمبرو بيمراسو كالكسر بري سلاميطا بيمراسو كانهو بيمخص بيمراسو كانهو جمالات او ابنود او تعصوا صفر متبذوء ويلن حلاق يومئذ المالين تعصوا مفصله اللي هلاقسمه للمكذبين كوبا نارتن بينيه وغسو بناضي هذا كان يومه وماله لا يندقون أي سنهدلين أهل الله وعقابه ذكر بينيه ثوابك على إعقابك على وما ليس نهد لك هذا المعلم كان يوم ومعلم لا ينطقون أي سنهد لأهل التكذير بثواب الله وإعقابه ولا ينذروا عن اللون فسحين لهم لأهل التكذير في الإعذر دارشو عنهم فسحين فيعتدرون أو أي سنهدر دارنين وإن الحلاك يوم عيد المال انكاس يوم الفصل قال لها لك سنو للمكذبين كوة بانية المكذبين تهلق السبناء ومال انكاس مصيرها سكره بعد كوة بانية كوة السبناء يقال اللهم أهل التكذيب كوحي يقولون هذا مال كان يوم الفصل وكالساردة مالي تهي مانت المؤمن يا كافر لك لساريه مجرم يا صالح لك لساريه أهل الجميع النار لك لساريه ضد يا مظلوم لك هذا كان يوم الفصل ومالي تهي كالساردة جمعناكم إذن كوالي صوت شمعنا والأولين قمضي هرانوا صوت شمعنا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مُكَذِّبِينَ وَهَبُوا أَنِيسُ مُعَلَيْ كَيْدُ مَكْرِ إِخْيَالَتْ أَبِيغَا فَقَطْ فَكِيدُوا إِذَا ارْصَدُوا إِلَيْهِ وَإِنَّ هَلَأَ يَا مَعْدِي يَا مُفَصْلَكَ لَهَلَكَسُنُ لِلْمُكَذِّبِينَ كُوَبَ بَيْنِيَه مُكَذِّبِينَ سِتَاسُ مخفي ديبين كان واحد الله دي بونو واحد ليه معلمين تاس قيامها ان طريقو فقر اد انا ما اذا كنت ما بايدي تو كيب دي بونه اني بيني دبي حدا واحد ولا حق يقيك منارك القبحي يا اخ وصمينه قيك القبحي قيك عصو يغوص كل شيء قيك غوص كي سيوي خوفه فرائع انو نطق اسغي بالمصيبه ايه الطريق ادو طرح ولا من بالمحا نارته ترمي وحي توره بالشرار بن برحي توره الى دمباب بالقاره بالضوء وحوين دبن برنده بكف قتل الشبه مره تنتيره لبلير يرتوره قوات وهي شرر لا يمكنك اضطراضه مدك سهل بني وصله للمدك كأنه شرر كجمالة أو أبن الدو أو أبن الدو أو تاسو صفر مدوء وين هلك يوم إذن ما لنكاس لك سمي يوم الفصل للمكذبير هو النار تاسبيري او بحث كيف تقول اما يقول النار تقول ما قالت انت كواس أي أسلنا ضيها له هذا مكان يوم ومالك لا ينطقون أي سنهد لهم أهل بثواب الله وعقابه كوي بنيي إلهي ثوابكي سوثوابنا المؤمنين تا إلا عقابك ومجرمين عقابا كوي بنيي معنى كأصحظ لمعي ولا يبذن الله ما الله فصحي في العذر يريد لذور بارطا لا فصيح ما ولا ميم ما يريد دار شفا صارت حق قديده فيعتبرون محضر دار فلا ولا يدر الله الله فصيح الماء في العتر فيعتبرون فلا يعتبرون محضر دار مياه يوم عيد يوم, يوم فصل قال لا اقسم للمكذبين كو ابنييه مكذبي انت اذا ما انت في ذلك الهي قوة برية يوصولناه يقال الله وحلولي المكذبين هذا المال كان يوم الفصل وما انت كالسارد اطلاع مضى لكالساري جمعناكم واسكوكينك لا اذنك ايوالا اولينا امضيه الواعق وكافت احراب كان يقال الله مكذبين تاوحلولي هذا المال كان يوم الفصل وحلولي المال انت جمعناكم إذنك وإنصادك عن علمي والأولين مع الأولين مثل المحرن اللي قبلك والأولين مع الأولين, الأولين هم بيهر أيدك للبجرام عن النصادك عن علمي فإن كان لكم هدو إليس ونعضي كيد دون حقرسي حيالات أطمانت حدار كي يقبط بأداء أو أطمانت حدار حدار لديه إليس ونعضي فكيد دون إحقرساته ربي ليه ما أنت بستعمال حيالات دين هلا يومئذ المعلم قاس للمكذبين كوى بانية يوم الفصل قاس أيها السرنة إن المتقين ضدك إليها يكبر وهو أمع السمعية وهو كرنب الكهرة في ذلال خاصية إليها السرنة وأيون إلي بيها السرنة وفواكهة وحيال الغرى حيث يتضان إليها السرنة عيون تي فوكي لاسوا من معكي اه يشتهون عيش يقال الله وحبه ليه كنوا العنى واشردوا عبا هنيئا حالاتيكو يبقى سنيكو فرعصا بمعكي ماكو فرعصا قُمْتُمْ عَلَى هَائِرَة تَحْمِلُونَ مِنْ عَنَاءِ السَّمَاءِ وَإِنَّا أَمْدُ كَذَلِكَ أَبَالِ مَرِتَاسُ كَرِ أَمْجِئِ أَبَالِ مَرِينَهُ إِلَهِ نِ رِ الْمُحْسِنُ بِتَعَمُلُونَ وَلَا جِ وَيْلٌ هَلَى يَوْمَ ابْنِ مَالِ كَاسُ يَوْمُ الْفَصْلِ قَالَ هَلَكَتْ سُمُ يَا مُكَذِّبِينَ كُوَّبِينِ مُتَّقِينَ إِلَهِ نِ وَنَاكُ قلوا على كترة منك سلطانون للكفالك قالوا بأدونك واحد كترة كله قال إسكارنا وطلطه رعا عيصة علينا المدية إنكم إذيكا مجرمون قال مدنبي ليالهاته وينحل يوم إذن مالك يوم الفصل قال لها لا أقسمه للمكاذبين قوه بينيه ادون كنوا مال ما يرى لغا تغاير ما يغيروا تنها ان اي صص عطا قوه يوسف معبا الله مجرمين فبك يقول يرى ارك قلت كده راك من المجرمين دم كلام ويل هلا يوم ابل يوم الفصل قال لها اقسموا لين مكذبيين قوه صرات بين يوسف معبا حديث هذا الشيء بعده بعد القرآن والقرآن اليوم من الله همين ينبذك القرآن وحقوق هذا الشيء إذا كنت نقول ربي سبحانه نقول ربي سبحانه من المجرمين تيوه عسوبي الغمال المتقينة المتقينة وحالة رواقوة إليه كي حابده إليه إلا الله ينبذك كوهي أو أيكاته ينبذك كحرمي كوه سفور ديالي إليه النوشيبي ان المتقين طبق الله كبطا في ظلال خاص يحل يكون سماء هي وعيون الالبيه هي وفواكه قضام ويحل المرحي است عيون ترى فواكه يصوم ماكيه يستور عينيه بيهجليني عريا قضارتي تجليني غنيه كورو واشررو ابا هنيئا حالعه كل بغاثنا اقف فاكسا بما الوي كنتما على هاتين تعملان صنايغا وحاله ليه وحاله فني او حالا كنتن نحال وقفت كب جيده او سي فرحت له كل قيو تاساليه وحاله ليه وويي تقصوا شقيدين الدنك او ادواتك الى ليده او اخرراتك والسنة في كل دقائق وحي مانتا وحي موهر الفرحات ولا فحي مانتا قفوا البالوك إليها بان بخصاها والوحي موهر الفرحات واناك بلانا إذنكو أبقوا فرحة وحي أتكسوا حتى قايدين لأنك من المجرمين تو وحي أي كالشقيين الكبرمسي إذنكو وحي تكسوا حتى قايدين إذنكو فرحة وحي أتكسوا حتى قايدين كلنا، واشربوا أبع، هذه أنحالة الكويت بغيسر يكون فرحساً بما هو أن يكون هناك تعملون أن تأدونك وغصو الشقيضان كذلك على المرين تاسوك لنفس أبا المرين إنه المحسنين ضدك حمل كوده وناشي وهي ينهل يوم أيضا ما, ما ننتاصر لحلاك يوم الفصل للمكذبين وهو بانية متقيمة الهيئة وكأنك أباو مري وهو أصوص النبي قل لهم أن ترى ماذا ترى ماذا ترى قل لهم أن ترى ماذا ترى ماذا ترى كلها ترى وطبعته راحيس في الدولة قليلا مديره زمانا قليلا إنكم إذنك مجمونا بليالاته محكمة إذن هلا يوم إذن يوم الفصل إلا هلاكسن للمكذبين ركب بينيه ادوي الى البريه يقطع مع المي يقطع مال النار ان الماء هي تريسو صط كواس الله مجرمين ترك لويره اركه وتكلا لا يرك ومتكلا مجرم وحلو تك ويل هلا يوم اذ يوم فصلك هو صلاه بيني فبأي حديث حصل مدكيسه بعده وان كان كقبال قف كان قران كسوره اصحاب لا يوقوا قاضا ان كون سنه هذاك قد دبه يو